Bismillah al-Rahman al-Rahim. Al-Ladin kafiru wassadu an sabirillahi. Addl a'ammalahum. Wal-Ladin amanu w'amilussalihat. Wa amanu bima nuzulaa Muhammad. Wahoo al-haq min rubhim. Kaffarahum syi'atihm. Wa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 يَشُدُّ وَثَاقًا فَإِنَّمَا مَنَنًا بَعْدُ وَإِنَّما فِدَاء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 Damar Allah عليهم ون الكافرين أنفالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولاه إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَكَأَنِّي مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ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 وَإِذْ قُومًا آهَمِيمًا فَقَطَعَ أَمْعَاءَهُمْ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم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 الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أُزِلتْ سورةٌ محكمة وذُكِرَ فيها القتال رأيتَ الذين في قلوبهم مرضي يَضُونَ إليك رأيتَ الذين في قلوبهم مرضي يَضُونَ إليك نَظَرَ المَغشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَاهُم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 الذين لعنهم الله فأصنهم وأعمى أذن صارهم أ يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أذارهم من بعد ما تبين لهم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 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَاكُمْ أُخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا رَسُولَهُ وَشَاقُّوا رَسُولًا مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ يضل الله شيئاً وس يحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واتطيعوا رسوله ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا, فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلمون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهم وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أطغانكم هذا داعونا لتوفقوا في سبيل الله فمنكم من يدخل ومن يدخل فانما يدخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ